وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار نسال الله جل في علاه ان يجيعنا واياكم من عذاب النار مرحبا بهذه الوجوه الطيبه المباركه بهذه هذه الجمعيه المباركه ومع حصه جديدة من حصص العقيده ولقد تكلمنا في اخر مره عن الأمور التي أمرنا بها صاحب المتن رحمة الله عليه تكلمنا عن العلم والعمل والدعوة والصبر الصبر إلى الدعوة فقال العلم ومعرفة الله ومعرفة كتابه ومعرفة الإسلام بالأزلة واستدلنا الشيخ رحمه الله على هذه المسائل الأربع بصورة العصر حيث قال والدليل قوله تعالى والعصر انني انسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سنقف وقفات بفضل الله تعالى مع هذه الصوره فقال عنها الامام الشافعي رحمه الله لو ما انزل الله على خلقه حجه الا هذه الصوره كفتهم يعني بهذه الصوره او ان هذه الصوره كافيه في إقامة الحجه على الخلق كافية في إقامة حجة على الخلق ما بالنا وان القران كله حجه على الخلق وقال إن الناس في غفله عن هذه الصوره أمام الشافري رحمه الله في قول آخر يقول إن الناس في غفلة عن هذه الصورة قيل اسمها والعصر قيل اسمها العصر بدون واو والواو والقسم هذا هو المشهر أن هذه واو هي واو القسم وورد في فضلها حديد أخرجه الطبراني فيه كان رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا حتى يقع أحدهما على الآخر والعصر إن الإنسان لا فيه خص ثم يسلم على الآخر هذا الحديث صححه الشافعي في السلسلة الصحيحة الصوت مكية وقيل مدنية الله جل وعلا بدأ هذه الصورة والعصر يعني أن الله تعالى أقسم بالعصر العصر قيله هو صلاه العصر وقيل أن أقصد بالعصر والزمن هنا وقت أن الله جل وعلا أقسم بمخلوق بشيء مخلوق الله جل في الله هو الخالق وله الحق في ان يقسم بما شاء من مخلوقاته فأقسم بالعصر واقسم بالقمر واقسم بامور كثيره في كتابه جل وعلا له الحق في ان يقسم بما شاء لانه هو خالق هذه الاشياء وهنا اقسم بالعصر وقيل بأن الله تعالى لا يقسم بشيء الا لاهميته لا يقسم بشيء إلا لأهميته لذا هنا أقسم بالزمن الزمن الذي هو الإنسان فما أنت إلا جزء من هذا الزمن كلما مر يوم مر بعدك الأيام هي نفس الأيام هي نفس الأيام لكن أنت لا تبقى على نفس من واحد. بل تتغير ويتغير حالك إذن هذا الزمن يشكلك أنت وأنت قطعه من هذا الزمن وإن حافظت عليه ظهرت دهر هذه المحافلة في حياتك وإن ضيعته ضيعت عمرك ونظر لأهمية الزمن وأهمية الوقت أحببت أن أسوق الإخواني موقفات مع سلفنا الصالح كيف كانوا يتعاملون مع الوقت خصوصا أن الوقت الآن من لنا أصبح الاعتبار له كثير من الناس يضيعون أوقاتا بل ساعات فيما لا يفعل في شيء لم نعض نعتقيمة للزمن ولم نعيف قيمة للزمن فالرجل قد يجلس في مقهى ثلاث ساعات وآبع ساعات بدون فائدة قد يجلس في مجلس لغو ساعات طوال بدون فائدة قد يجلس أمام التلفاز إذا كان سيستفيد من هذا الجلوس يعني في قناة فضائية إسلامية فهذا أم مطلوب الطوب المحبول المحبوب بل الكثير يجلس أمام بعض القنوات التي لفائدة فيها يضيع الساعات اصبح الزمن عندنا لا قيمه له ولا اعتبار بخلاف ما كان عليه سلفنا الصالح الذين عرفوا قيمه الزمن وعمروا اوقاتهم بما ينفعهم في الدنيا والاخره يعني فمن تتبع اخبار القوم رأى من احوالهم العجب العجاب أو عاف قدر نفسه فلا بد أن نزن أنفسنا بميزان هؤلاء وكيف كان أسلافنا رضي الله عنه وطبعا هذا الحس الشديد من السلف نابع من العلم هم يعلمون قيمة الزمن ويعرفون قيمة الوقت هذا العلم الذي افتقدناه نحن فصار عندنا الوقت لا يسان قد تضرب موعدا مع شخص وربما تاتي متاخرا او لا تحدد الموعد بالضبط فربما تنتظره وربما ينتظرك وربما تضيع الساعات وكلاكما لا يبالي ما ضاع من وقت علما أن ما ضاع من وقتكما هو ضاع من عمركما هذه الحقيقة ما يضيع من اوقاتنا يضيع من عمرنا السلف رضي الله عنهم فقه النصوص في هذا المجال ولهذا اغتنموا أوقاتهم في الطاعات ولم يضيعوها في الملذات والشهوات بل لم يضيعوها في مباحات التي لا اثم فيها ومع ذلك كان الواحد منه يبتعد من المباحات والمباحات لا اثم فيها حتى لا يضيع منه هذا الوقت وتيقنوا علم بأن هذه الدار هي دار الزهر والآخرة هي دار الحصاد ولهذا كانوا يسعون إلى زائع دنياهم ليحصلوا ما زاروا من خير في الآخرة وعلم قول المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تزور قدم عبد يوم القيامة حتى يسال عن عمره فيما افناه عن عمره فيما افناه الله جل وعلا خلقك ورزقك عمرا طويلا قد تعيش خمسين سنه ستين سنه 40 سنه ستسال عن هذا العمر اين افنيته هل في طاعه الله عز وجل هل في فعل الخيرات هل فيما يرضي الله عز وجل أم ان وقتك ضاع في خلاف ذلك يسال عن عمره فيما افناه وعن علمه فيما فعل به او عمل به وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن جسمه فيما ابلاه او عن شبابه في وقت اخرى فيما ابلاه قال ابن الجوزي رحمه الله ينبغي للانسان ان يعي شرف زمانه ينبغي أن يعي فشافه هذا الزمان وقدر وقته فلا يضيع منه لحظه في غير قربة اي لحظه لا بد ان تكون في قربة لله عز وجل اي لحظه اي دقيقه اي ثانيه ينبغي أن تستغلها قوبة لله عز وجل بكلمة طيبة بذكرين بتلاوة آياتين بفعل خير، بهكذا هكذا ينبر أن تكون حياة المسلم كلها لله يتقارب بكل حركة وبكل سكنة لله عز وجل وهكذا كان سلفنا ودي الله عنهم بدن يقول ويقدم الأفضل فالأفضل تحاسب نفسك ماذا قدمت البارحه يعني بائحة لم أقدم شيئا يدكر اليوم سأقدم أفضل من البائحة وغدا سأقدم أفضل من وهكذا هكذا المسلم دائما ينبغي أن يحاسب نفسه إن كان هناك تقصير في الطاعات نحن لا نتكلم عن المخالفات الشرعية فهذه خط أحمر عند المسلم نتكلم في اجتهاد في الطاعات أن تكون أوقاسنا كلها لله عز وجل في كل لحظة ببعض الأحيان المقلمات صامتا يعني أن صامت لا لك ولا عليك لكن لماذا تصمت ومي أن تجني من ورائي ذكر الله عز وجل حسناك كثيرة كالجبال تجد صحيفتك ملأة بالحسنات بالذكر وأن تعود لسانك على ذكر الله عز وجل لا يزال كما قال الحبيب مصدر لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عوضوا أن تذكر الله عز وجل لحن لا تبقى صامتا استغل هذه اللحظة كذلك وذكر الله جل وعلا كما كان سلفنا رضي الله عنهم وعليكم السلام عليكم. قال ويقدم الافضل من العمل الافضل فالافضل من القول والعمل ابن الجوزي رضي الله عنه يحكى عنه أنه كان من أشد الناس حرصا على الوقت إذا جاءه ضيف لو جاءه ضيف فإكرام الضيف هذا من الإيمان ماذا يفعل مع هذا الضيف؟ أكيد بأن ضيوفهم ليست كضيوفنا وهو يحدث ضيفه يغتنم وجود الضيف فيبري الأقلام أقلام كتابة التي يكتب بها يستغل تلك اللحظة وهو يناقش ضيفه ويتحدث مع ضيفه فيبري الأقلام التي يحتاج إليها في كتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا من شدة حرصه على الوقت أنه لا يضيع دقيقة وقيل بأن مجلس ابن الجوزي كانت تحضره ثلاثون ألفا مما جاء هذا بارك الله له في وقته وبارك الله له في علمه وجمع له هذا الكم الهائل. هكذا كان سلفنا رضي الله عنهم يتعاملون مع الوقت قال صلى الله عليه وسلم لوجه أنه هو يعضوه اغتنم قبل خمس اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هامك فطرت الشباب في الأوج إن لم تغتنمها في حفظ كتاب الله عز وجل ولم تغتنمها في طلب العلم قد ياتي وقت من الاوقات لا تستطيع أن تقع صفحة واحدة قد تقرأ أو تأخذ المصحف بيدك على يعني بصرك فيه. وقد يأتي وقت من الأوقات لم هذا البصر وقوته يأتي وقت من الأوقات لا تستطيع أن تقرأ المصحف إلا إذا جلست ولا يمكن أن تقرأ إلا مصحفا بالحجم الكبير كذلك سمعك إذا لم تقتني هذا السمع في فترة شبابك وأن تغطفه لتسمع به ما يغذي الله عز وجل لهذا قادة صلى الله اغتنم شبابك قبل هرامك وأنت شاب تستطيع أن تقوم الليل ولو مرتين في الشهر ولو مرة واحدة في الشهر عندما تصل إلى مرحله من مراحل العمر قد لا تستطيع أن تحافظ حتى على الصلوات مع الجماعة فضلا على أن تقوم الليل الدين لهذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اغتنم من خمسة قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك لأن بعد الصحة يأتي السقم وبعد الصحة يأتي المرض فعليك أن تغتنم صحتك وأن تملأ صحيفتك وأن تملأ صحيفتك فيما يرضي الله عز وجل لأنه سيأتي وقت العجز لا يستطيع الإنسان أن يصوم النوافي ويجد معاناة مع الصيام رمضان ومع قيام رمضان فضل عن قيام الليل وغناك قبل فقرك وغناك قد من الله عليك بلاه, بلاه مال وكل المسلمين اغنياء كل بحسبه لا يطلق لفظ الغنى فقط على من أم يملك أرصدة كبيرة ما أعطاك الله من مال فأنت غني بمقارنتك لذلك المال ولقد جاء في الحديث سبق دينار مئة دينار سبق دينار في الأجر مئة دينار رجل يملك دينارا فتصدق بدينار وأبق دينار. يعني تصدق مالاً بنصف ماله بنصف ماله ورجل يملك الملايين فتصدق بمائة دينار. فسبق صاحب الدينار صاحب المئه بمعنى أن الغنى ليس ضابط الغنى أن يكون عندك كذا وكذا من المال حتى تقول أنا الآن غني أستطيع أن أنفق. النفقة المقبولة أن تكون أنت في حاجة كما كان السلف رضي الله عنه قد يقضي الرجل ليلا جائعا لأنه تصدق بماله مما يحكى عن أحد السلف رضي الله عنه أنه أنه لم يجد ما يطعم أبنائه ولم يجد عملا فخرج يبحث عن عمل فما وجد شيئا وهو في عودته وجد رجلا يعفه فأعطاه رقاقتين من الحلوة فرح الرجل غاية الفرح لأنه سيدخل هاتين الرقاقتين على أبنائه هل لم يعد كما يقال خالي الوفاد وهو في طريقه وجد مرأة تحمل طفلا صغيرا يبكي فقال لها ما شأن الطفل قالت إنه يبكي من الجوع لا إله إلا الله يبكي من الجوع فوقف الرجل ماذا يفعل ابناؤه يبكون من الجوع وابن هذه المرأة يبكي من الجوع فماذا يفعل فتصدق بوقاقتين وأعطاهما للمرأة ولم يستطع أن يعود أن يعود إلى بيتي. فذهب خارج المدينة وجلس فأتاه شخص فقال أين انت الناس يبحثون عنك قال ماذا حصل قال لقد جاء رجل من البصره يحمل مالا كثيرا ذكر يقول بأن أباك كان يستطمر مالا مع هذا الرجل وهذا الرجل أفلس وبعد مدة يعني أعاد مع وشتى فجعل لك نصيبا من مال أبيك عاد إلى البيت فوجد أموالا كثيرة فصار من أغنى الناس في تلك المدينة وصار يتصدق بماله صار يتصدق بماله ومات الرجل ومات الرجل فرؤية في المنام في الجنة فقيل له بما دخلت الجنة بأموالك التي كنت تصدق بها قال لا بالرقاقتين يعني ليست المسألة مسألة كم ما هي مسألة كيف قد يقبل الله منك درهما تتصدق به خالصا لوجهه يعني الغنى ليس له ضابط والغنى هو غنى القلب وفراغك قبل شغلك استغل فراغك قبل أن تنشغل خصوصا ونحن في هذا الزمان زمن الفتن وزمن المشغل فالمر لا يقوم بأي شيء وهو منشغل البال فاستغل فراغك قبل شغلك والحديث صحة الشيخ الألبان نقف الله نقف مع بعض اقوال السلف رضي الله عنهم في هذا المجال قال أمير المؤمنين علي بن طالب رضي الله عنه ان الدنيا قد رحلت مدبره وان الاخره قد ترجلت مقبله ولكل واحده منها بنون فكون من ابناء الاخره ولا تكون من ابناء الدنيا وطبعا لكي لكي تكون من الأبناء الآخرة فهذا يتطلب مقابل يتطلب منك مقابلا يتطلب منك جهدا يتطلب منك تضحية وحفاظا على وقتك وأنت اغتنمه فيما يرضي الله, يرضي الله جل وعلا قال أرضي الله عنه فإن اليوم عمل ولا حساب اليوم عمل هذه ضار العمل وغدا حساب والعمل انتهى العمل لم يبق إلى الحساب ولهذا هيجي نفسك لهذه اللحظه التي لا بد منها لا بد ان نحاسب لا بد ان نحاسب عن كل كبيره وصغيره فاغتنم صحتك واغتنم مالك واغتنم اوقاتك فيما يرضي الله جل وعلا حتى لا تتحصر على هذه اللحظة. قيل غدا يوم القيامة يتحصر الناس على دقيقة ضيعوها في غير الله. حتى إن أحدهم يتمنى لو عاد إلى الدنيا ليقول سبحان الله بحل أو سبحان الله يتمنى لو عاد إلى الدنيا من أجل أن يقول هذه الكلمة أو أن يتصدق بدرها لكن انتهى الأمر قال عبد الله بن سعود قال عبد الله بن سعود رضي الله عنه إني لامقت الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة يمقت الرجل يراه فارغا لا يقوم بعمل الدنيا ولا بعمل الآخرة يعني هو يعيش عالة على غيره أو عالة على مجتمعه فهذا ممقوت عند ابن عباس عند ابن مسعود رضي الله عنه وممقوط شرعا لأن الإنسان ما خلق إلا من أجل أن يعمل وينفع غير نفسه وينفع غيره. غير انظر إلى السلف فكانوا يحضرون مجالي صلى الله عليه وسلم وكانوا يتعلمون ويعلمون ويعملون وينفقون ويجاهدون ويقومون الليل ويصومون النهار. يعني أعمال كثيرة لو سردناها سردا الآن لقال الواحد لا يمكن أن يقوم بكل يوم بل كان يقوم بكل من منكم أصبح اليوم صائما يقول أبكر أني رسول الله من منكم من يوم عادما أيضا يقول أبكر أني رسول الله من منكم اليوم يوم التبعى جزازة يقول أبكر وكأن حياتهم كانت كلها عبادة كانت كلها عبادة كل مجال فيه تعبد لله وقرب لله كانوا يسايعون فيه ويتنافسون عليه ويتسابقون عليه رضي الله عنهم وارضاهم قال الحسن البصري رضي الله عنه يا ابن ادم انما انت ايام كلما ذهب يوم ذهب بعضك انت كالايام ويشبهون الانسان باليوميه يعني تلك اليومية التي كانت عبارة عن ورقات تسمى اليوميه العصرية كنت كل يوم تنزع منها ورقة كل ورقة بيوم لا يمكن أن ترد هذه الورقة أنت قمت بنزع الورقة يعني أنت نزعت جزءا منه إلى أن تنتهي جميع الأوراق إلى انتهاء السنة وتكون أنهيت سنة من حياتك كما قال هذا الإمام الحسن النصري رضي الله عنه. وقال في موعظه الأصحاب: ولا يلهينكم المتاع القليل الفاني. لا تنشغلوا بالمتاع القليل الفاني. ولا تعبس بنفسك فهي سريعة الانتقاص من عمرك فباد أجلك ولا تقل غدا غدا غدا فإنك لا تدري متى إلى الله تصير غدا إن لم أصلي اليوم سأصلي غدا إن لم أصم هذا الاثنين والخامس ساصوم بسبوع المقبل وما يتيك التسويف أو سوف أفعل سوف أفعل ويقول رحمه الله في موعظه له المبادرة المبادرة فإنما هي أنفاس لو حبست انقطعت عنكم أعمالكم التي تتقربون بها إلى الله عز وجل رحم الله مرأة نظر إلى نفسه وبكى على عدد ذنوبه ثم قال إنما نعد لهم عدا رحم الله مرأة آه. نظر إلى نفسه وبكى على عدد ذنوبه دبت عن بعض السنة كون يحسن الدنوب يعني عاش ستين سنة يقول لو أتيت الله بذنب كل يوم يعني هو فقط ارتكب دنبا في اليوم آه. يعني سبعه ذنوب في الأسبوع ها مضعور في شهر مضعور في سنة فوجد بأنه قد أدنب مئات الآلاف من ابنه فصعق قال كيف ألقى الله بهذا الكم من الدنوب هكذا كانوا يحاسبون أنفسهم فكيف بنا نحن إن كانت أوقاتنا كلها دنوب نسأل الله التبات إن كانت يعني ايامنا لا تخلو من مجالس الذنوب بل حديثنا كله, كله يضوء عن المخالفات وعن كذا وعن كذا فكيف سنلقى الله عز وجل ولهذا لا بد من محاسبه للنفس لا بد ان يحاسب الله نفسه كما كان يفعل هؤلاء رضي الله عنهم قال يوما لجلسائه يا معشر الشيوخ ما ينتظر بالزرع إذا بلخ يعني الزرع إذا استوى ويبس ماذا يفعل به فقال الحصاد الحصاد قال يا معشر الشباب إن الزرع قد تدركه العاهه قبل أن يبدو يعني الزرع قد تدركه الآفة قبل أن يصير قابلا للحصاد يعني اغتنم فترة شبابك قبل الحصار، لأن ملك الموت لا يفيق بين شاب وبين شيخ، لا تقل حتى أصل إلى كذا، لا. وقال رحمه الله ادركت اقواما كان أحدهم أشح على عمره منه على ذهبي، يعطيك الدرهم تهيد داهماً يعطيك إياه، لكن لا يعطيك وقته. بخل وشح بالوقت لانه عاف قيمه هذا الوقت فكن في غد كما كنت اليوم كما قال يا ابن ادم اياك والتسويف معنى التسويف ان تقول سوف افعل سوف اصوم سوف اتصدق سوف اصلي سوف سوف سوف ولهذا يقول اياك والتسويف فان بيومك فانك بيومك أنت باليوم الذي أنت فيه، لست بغد ليس عندك ضمانة للغد، أنت باليوم قد تموت قبل الغد فاغتنم اليوم قبل الغد إن مت مغتنماً هذا اليوم وإن عشت سيوفقك لاغتنام الغد وقال رحمه الله يا ابن آدم نهارك ضيفك يعني النهار بالنسبة إليك ضيف كيف تعاملت مع هذا الضيف كيف افتنمت هذا الضيف نهارك ضيفك فلا يرحلن عنك إلا وهو راض هذا الضيف الذي هو نهارك لا ينبغي أن يرحل إلا وهو عنك أراضٍ بما قدمت فيه من طاعة من طاعات كيف مر يومكم؟ لا بد أن تسأل نفسك وان تحاسب نفسك قبل نومك لماذا الواحد مننا يحاسب عنده تشارة أو عنده مشروع أو عنده كيفما كان قبل أن ينام يقول بيعتو كذا وكذا وشتئتو كذا وكذا ويدونا فعل كذا وكذا فلماذا نبخل على أنفسنا بمحاسبة أنفسنا في أمور ديننا ماذا فعلت في يومك؟ لأنك قد تنام ولا تستيقظ والنوم هو موتة صغرى ولهذا حاسب نفسك حتى إن كان هناك تقصير استغفِي لها عز وجل واختم ليلتك بصفحات كتاب لا أو جملة من الأذكار لعل الله تعالى يختم لك حياتك بهذه أو بهذا العمل. نعود من المحاسب أيها الأخوة. يقول وكذلك ليلك إلا فلا يحلنا إلا هو عن كراث، وكذلك ليلك نهى وكو ما ضيفاني كيف مرت ليلتك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يكاهو الحديث بعد العشاء. تجوز العلماء فقط في طلب العلم. كم نقضي من الساعات بعد صلاة العشاء؟ لو كنا نقضيها في ما الله فهذا أمر مطلوب. لو نقضيها في طلب العلم أو في استماع لدروس أو في حفظ كتاب الله أو في كذا. فهذا هو الامر المطلوب إذا لم يكن شيء من هذا فعليك بالنوم وفعل كما كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوم الحديث بعد صلاة لماذا كانوا ينامون بعد صلاة العشاء ليستيقظوا في الليل ليقوموا الليل لأن قيام الليل كان عند السلف فرائض عندنا نحن كان فرائض يعاب على الرجل انه لا يقوم الليل واذا كان هذا بعض من المحدثين قد يجرح بسبب عدم قيامه الليل الى هذه الدرجة كان قيام الليل عندهم امر طبيعي بديهي جماعه من المحدثين كانوا في مكان ما ومروا على بيت أحد المحدثين فطرقوا الباب لأنهم يعلمون بأن المحدث لن يكون نائما فقالت امته يعني خادمته إن مولاي قد نام فتعجبوا من هذا الأمر كيف ينام الرجل على قيام الليل ولن يصدروا فيه حكما حتى الصباح أتوا لو فقال يا فلان طرقن بيتك البارحة فأخوين بأنك كنت نائم كيف هذا العمل؟ قال لم أكن نائما بل سبعتكم عندما طرقتم البيت وإنما كنت أستمرت الأحكام من حديث النبوي هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أخي أنس بن مالك يا أبا عمير ما فعل النغير النغير هو طعب صغير وألس بن كان يمسك هذا الطائر بخيط فدخل النبي إلى بيت آنس بمالك ووجد أخار الأصغر فقاله يا أبا عمير ما فعل النغير يعني ما فعلت بالطائر الذي كنت تلعب به هذا المحدد استنبط من هذا الحديث خمسين مسألة فقال هذا الأمر أفضل من قيام الليل يعني لم يقوم الليل ومع ذلك بقي يستنبط من هذا الحديث احكاما فاستنبط خمسين مساله من هذا الحديث انظر لم يقوم ومع ذلك لم ينم وانما كان متكئا وهو يستنبط علما ابقاه للامه وقال أبو بكر بن عياش رحمه الله أحدهم لو سقط منه درهم نضل يقول درهمي درهمي معنى لو ضاعت منك أو لو ضاع عليك درهم نضلت تشتكي وتقول ضاع مني درهم أو مئة درهم أو خمسون درهم قال ولو ذهب يومه لا يقول ذهب يومي ما عميك فيه المال يعوض، لكن الأوقات لا تعوض. ينبغي أن نلقي على أوقاتنا التي ضيعنا ونضيعها. أما المال فالله يتكفل بيزقك. إذا ذهب مالك سيأتي الله بماد آخر. إذا نقص مالك سيعوضك الله مالا آخر. الله يتكفل بك ويزقك إلى أن تموت. لكن لو ذهب وقتك بالأمس كنت في العشرين، ثم صرت في الثلاثين، في الأربعين، في الخمسين، في الستين، وإذا وصلت إلى الستين لا عودة لك. لم يعد لدي قعدة. لا بد أن تحاسب نفسك على هذه السنوات، لعل الله تعالى يوفقك لما بقي من عمرك ويختملك بالحنة. قال الفضيل بن عيار رحمه الله يا لرجلين كم أتت عليك؟ يعني كم عمرك؟ قال ستون سنة قال فأنت منذ ستين سنة تسير إلى ربك توشك تصل منذ كيف حدلها الفضيل بن عيار من ستين سنة وأنت تسير إلى ربك توشك أن تبلغ أي أن تصل إلى الله عز وجل فقال الرجل يا أبا علي إنا لله وإنا إليه راجع فقال له الفضيل تعلم ما تقول فقال الرجل قلت إنا لله وإنا إليه راجع فقال الفضيل تعلم ما تفسيره ما تفسير هذه الآية إن لله وإنه راجع قال الرجل فاسره لنا يا أبا علي قال قولك انا لله تقول أنا لله عبد وأنا إلى الله راجع فمن علم أنه عبد لله وأنه إليه راجع فليعلم بأنه موقوف إذا كنت تعلم أنك عبد الله عز وجل وأنك رجع إليه فإنك ستقف بين يديه ومن علم بأنه موقوف فليعلم بأنه مسؤول سيسأل عندما ستقف بين يدي ربك سيسالك ومن علم بأنه مسؤول فليعد للسؤال جوابه فقال الرجل فما الحيلة؟ إذا ماذا أفعل؟ من الحيلاً هذا الأمر؟ فقال تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضع تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضع وإذنما الأعمال من الخواتم نسأل الله تعالى أن يختم أموانا بخير قال تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى وما بقي فإنك إن أسأت فيما بقي وخزت بما مضى وبما بقي انتبه تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى وإن أسأت فيما بقي تؤخذ بما مضى وبما بقي وقال سيف اليماني رحمه الله ان من علامه اعراض الله عن العبد ان يشغله بما لا هذه مشكله من علامه كيف يعرض الله عنك ان يشغلك بامور لا تنفعك اذا كنت على هذا الحال فعليك بالتوبه الى الله عز وجل أن تتوب إلى الله حتى يغير حالك من علامة إعراض الله على العبد أن يشغله بأمور تافهة ربما تجني عليه أكثر مما تنفعل أسأل الله السلامة العافية وقال أبو حازم رحمه الله إن بضاعة الآخرة كاسدة فاستكتبوا منها في اوان كسادها فإنه لو قد جاء يوم نفقتها لم تصل منها إلا القليل ولا إلى كثير قال بلال بن سعد أصحابه يقال لأحدنا تحب أن تموت؟ فيقول لا فيقول لما؟ فيقول حتى أعمل فيقال له اعمل اعمل فيقول سوف فلا يحب أن يموت ولا يحب أن يعمل وأحب شيء إليه أن يؤخر عمل الله عز وجل ولا يحب أن يؤخر عنه عرض دنياه قد يؤخر عمل الله عز وجل قد يؤخر الصلاة ولا يحب أن يؤخر عنه أمر لا يعني لو لم صل... يتوصل بمال في اليوم المحدد ذهب يبحث عن صاحب المال لكن أن يؤخر الصلاة أو أن يؤخر عملا من أمال الله عز وجل فهذا أمر بالنسبة إليه لا يهم قال بعض السلف كيف يفرح بالدنيا من يومه يهجم شهره قد يرتكب الإنسان مؤمن في يوم واحد ويجني على نفسه طيله شهر قد يرتكب ذنبا والعياذ بالله في يوم واحد يكون سببا لهدم شهر ولا شك ان المعصيه لها عطا ولا تزول في لحظه واحده بل يبقى عطا المعصيه سائل لمده طويله حتى ولو تبت منه ويبقى تعيش ما غبت تلك المعصية ويبقى أطاوها إذا ارتكبت خطا في يوم واحد جنى عليك شهرا لهذا أيها الأفاضل ينبغي أن نغتنم أوقاتنا وأن نضيعها فإننا سنسأل عن كل شاهدة ووائدة لأننا لم نخلق عباداً ولن نترك سداً، اغتنم وقتك فيما ربك في كل طاعة في كل أمر يقربك من الله عز وجل، الله جل وعلا في سجودك أن يوفقك لعمل الطاعات أن يوفقك لفعل الخيرات واملأ وقتك بما يود الله. ليست المسألة عندنا مسألة وقت أو أزمة وقت وإنما أزمة تنظيم للأسف الشديد ان المسلمين اليوم اكثر الأمم التي تعاني من سوء التنظيم في وقتها عندنا الوقت على ما هو عليه ليست هذه الأوقات كأوقات السلف نرى الآن بأن هناك تقاوم في الزمن السنة كالشهر والشهر كالأسوء والأسوء كالساعة والساعة كالدقيقة والداخل هذا ملاحظ هذا ملاحظ أن الأسبوع ينتهي بسرعة وأن الشهر ينتهي بسرعة وأن السنة تنتهي بسرعة وتقارب الزمان يوم من عدم قيام الساعة صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ينبغي المسلم الكيس الفطن ما دام تقارب الزمن هو اقتراب الموعد الساعة أن يستفد له هذه الساعة وأن يقتنمها حتى لا تضيع منه اذا قال للعصر إن الإنسان لفي خسر اقسم الله بهذا الزمن الذي تكلمنا عنه أن الإنسان لفي خسر أن الإنسان لا في خسر عنه. إلا فاستثنى الله جل وعلا صنفا لن يعيف الخساء ولا الخساع الا الذين امنوا وعملوا الصالحات امنوا وعملوا قضيه اخرى تطرح وهي مساله الايمان مع العمل الايمان والعمل متلازمان تلازما وجوديا بمعنى لو ان احدهما فقد فلا معنى للطرف الاخر والايمان كما مقرر في عقيدتي استلف الايمان قول وعمل اذن إلا الايمان والعمل مرتبطان في اللحظه التي يستقر فيها الايمان في قلب الانسان هذا الإيمان يبلغ إلى عمل لا يمكن أن يبقى هذا الإيمان في القلب هكذا لا هذا الإيمان من ثمراته العمل يدفع بصاحبه إلى العمل يعبر عن ذاته بالحركه فما من مؤمن في قلبه ذرة من إيمان إلا وتجده يتحرك نحو خدمة الخلق ونحو الدعوة إلى الحق ونحو النصح إلى المؤمنين كل هذا موطبط بالإيمان فالإيمان كالمحرك الإيمان هو الذي يحركك يدفعك لأن تقوم بأعمال كثيرة وتستقر الإيمان في القلب لا يمكن أن لا يفعل المؤمن شيئا فهذا الإيمان يحركك يدفعك نحو الأرض بالمعروف والنهي عن المنكر بدون ونحو إقامة الإسلام في بيتك أولاً أما الذي يرى المنكرات في بيته ولا يتكلم ولا يتحدث ولا ينهى عنها فهذا له ارتباط في الإيمان لأن الإيمان هو الذي يدق نقوص الخطر من نسبة الإنسان والإيمان قلم صباح إذا كان في القلب إيمان أكيد يكون هناك عمل إقامة الاسلام في عمله اما ان ينفصل العمل عن الايمان اما ان يقول الانسان انا مؤمن ولله الحمد وكتير الناس يقول انا مؤمن ولله الحمد ولا تجده يتحرك او يبين على انه فعلا مؤمن يتحرك نحو خدمه الخلق ولا نحو الدعوة إلى الحق ولا نحو الأمر المعروف بالمعروف ولا النهي عن المنكر بدون منكر ولا تجد في عمله حركة فالذي يشعر بهذا الشعور السكوت والذي يكتفي بالمشاعر الدينية على حد زعمه والذي يكتفي بهذا الإيمان على حد قوله فهذا عنده خلل في الإيمان وإلا الإيمان الذي يحذكك <تصفيق> الإيمان كالمحرك <تصفيق> حقيقة ينبغي إن, أن نعلمها بأن الإيمان أعظم دافع للعمل ولهذا لماذا كان السلف رضي الله عنهم في قمة العمل في قمة الإنفاق في قمة التضحية في سبيل هذا الدين لماذا لأن إيمانهم القوي هو الذي كان يدفعه إلى هذا الأمر أم بكر يتصدق بكل ماله ما الذي حركه في هذا الأمر؟ ماذا تركت لهم يا أبا بكر؟ يقول تركت لهم الله ورسوله وأبوه كان كفيفا وكان يسأل ابنه عبي المال فوضع أبو بكر حجرا في قوة هذه الكوة كان يوضع في المال وغطى الحجر فأتى بأبيه إلى الكوة فأخذ الأب يتجسس الحجر واعتقد بأن الحجر هو المال والمال به لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي حرك بكر لهذا الأب وعمى نفسه يقول اليوم سأسبق ابا بكر وتصدق بنصف ماله. قال ماذا تركت لهم يا عمر قال تركت لهم نصف ماله ويأتي أبا بكر بماله كله ماذا تركت لهم يا ابا بكر تركت لهم الله ورسوله فيقول عمر والله لن أسبقك أبدا ما الذي حدك الصحابة أيها الأفعاد وما هي هذا الأمر ليس الآن قد تطلب قصة من المال وربما يتنكا المسلم في اعطائك قسطا ليس كل ماله عثمان رضي الله عنه يحفر بئرا في الجزيره العربيه اتعرفون بئرا في الصحراء فيحفرها لله عز وجل ويجهز جيشا ما الذي دفع عثمان فقلص ما ضر ما فعل عثمان بعد اليوم واقول وتقول فئة من الناس لا فرق بيننا وبين هؤلاء الصحابه هم يجرون نحن الرجال اين هي وجهتنا نحن في البخل وعدم الانفاق في جميع المجالات عندنا بخل في العبادات في الاخلاق في في فمنذ ان الذي حرك هؤلاء وكون يعيشون في جاهليه جهلاء ومع ذلك يضحون بأموالهم فضلا على أنفسهم فضلاً أنهم يضحون بأنفسهم فانظوا إلى قوة الإيمان لا تفعل في النفوس كل منهم يقول نحي في ذاك يا رسول الله في معركة احد وكلهم يحنون رسول الله صلى الله عليه وسلم باجسامهم على أن يصار الرسول صلى الله عليه وسلم إذن أكيد عندما يتقوى الإيمان قوة الإيمان ستدفع إلى العمل حقيقة الإيمان بالله عز وجل وباليوم الآخر هذه كان الايمان أنه ليس مجرد إدراك ذهني يعني لو سألت شخصا ما هي اركان الايمان يقول كانت من بالله وملائكته ها؟ وكتبه ورسوله للأخير قدر خير شيء وليست هي تصديق قلبي غير متبوع بأعطاء عملي متى نقول بأنك فعلا فقير أركان الإيمان متى نقول هذا عندما يكون هناك عمل تابع لهذه الأركان أن تؤمن بالله أنت تقول أنك تؤمن بالله عز وجل فهل قمت بحقوق الله عليك؟ ما مقيمة أن تقول أن تؤمن بالله أنا أؤمن بالله عز وجل ونظر إلى عملك وزنه في كفة الايمان هل هو عمل صالح؟ اذا فإيمانك ظهرت نتيجته و لم يكن كذلك فيبقى ايمانك ايمانا نظريا لانه لم ينتقل الى المجال التطبيقي الذي هو العمل حقيقه حقيقه الايمان اعتقاد وعمل واخلاص اعتقاد وعمل لا هذا الاعتقاد أن يخرج إلى العمل لا يبقى مجرد تقال قلبي، أن يقف في قلبك فقط. أنا يؤمن بالله. ما مقتضيات إيمانك بالله؟ هل تخشاه؟ هل تتقي سبحانه وتعالى؟ هل تعتمي بأوامره؟ هل تنتهي بنواهيه؟ هل هل هل هذا الإيمان قدام؟ إذا كان هذا الإيمان بدون عمل. فهو إيمان مشرد اعتقاد وعمل وإخلاف في هذا العمل أن يكون هذا العمل لله عز وجل هل العمل شرط للإيمان؟ هل العمل جزء من الإيمان؟ هل العمل طمع من طمرات الإيمان؟ فعلماء المسلمين تتفقون على أن العمل والإيمان جزءان لا ينفكان، لا يفترقان، لا يفترقان. كما قال مسحّس: ليس الإيمان بالتمني، ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقع في القلب وصدقه العمل هذا والإيمان. وقع في قلبك وصدقه العمل. سهل علي أن أقول أنا مؤمن هذا عمل سهل لكن العمل ها؟ كيف هو عملي هل فعلا يضع في هذا الإيمان العمل هو الذي يضبط الإيمان هل فعلا في قلبك إيمان أم لا فإن لم يصدق العمل الإيمان ففي الإيمان شك كبير ليس هناك إيمان مطلوق في اللحظة لا في الساعة التي يستقر فيها الإيمان في قلب الإنسان يعبر عن ذاته بالحركة عندما يستقر الإيمان في قلبك تجد نفسك تريد أن تتحرك، تحمل المصحف تذكر الله عز وجل تريد أن تقدم خلمة تبحث عن عمل تريد أن تقوم به تقوم الليل تصوم النهار لأن هذه أمه هكذا كانت حياة السلح رضي الله عنهم لأن الإيمان وقع في قلوبهم. يبيعون ويشترون ومع ذلك يقيمون الليل ويتصدقون وينفقون ويتعلمون ويحضرون مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم طلعت على حياتي السلف وجدت انها كلها عباده فالدنيا عندهم لا تشغل إلا حيزا قليلا ليست همهم بخلاف ما نحن عليه الآن همنا هو الدنيا الواحد لا يفكر إلا في الدنيا في ماذا سينفقه ماذا سينفقه عنه, عنه. يودا إن يشتغل يودا ضاعت عبادتنا وضاع إيماننا في انشغالنا بالدنيا ولن يأتيك إلا ما قدر الله لك نفت جبريل في روعي كما قال صلى لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ويسقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب والله لن تحقق إلا ما شاء الله ما شاءه المعلك لا تتعب نفسك فالهموم مضبوطة ومقدرة لن يأتيك إلا ما أراده الله لك سبحانه وتعالى إذن ما سر الارتباط بين الإيمان والعمل الصالح الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذكر القرآن الكريم الايمان وذكر معه العمل الصالح في أكثر من سبعين آية في كتابيها ذكر في الإيمان والعمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين امنوا وعملوا الصالحات روابط في القران الكريم في اكثر من سبعين ايه بل إن الله سبحانه وتعالى لم يكتفي بقرن العمل مع الايمان بل قيد العمل بانه صالح الذين امنوا وعملوا الصالحات لان هناك عمل غير صالح ما من انسان الا ويعمل ما من إنسان إلا ويعمل حركته في الحياة هي عمله وبحثه عن رزقه هي عمله استمتاعه بما حوله عمله فما من إنسان إلا وهو يعمل لكن الله سبحانه وتعالى قارن الإيمان بأي عمل بنوع بأي نوع من العمل بالعمل الصالح بالعمل الصالح وقال بعضهم معنى العمل الصالح أي العمل الذي تصلح به الدنيا ويصلح به الدين نفهم بأن العمل الصالح فقط هو العمل الذي يصلح به الدين إذا كنت تعمل عملا تصلح به الدنيا كذلك فهذا عمل صالح. إذا كنت تساهم في بناء دولتك وفي بناء بلدك وفي اتنمئة بلدك فهذا عمل صالح بأي نوع من أنواع التنبيه فهذا عمل صالح لأن هذا العمل سيستفيد منه الآخرون حتى لا نضيق مسألة العمل الصالح بأنه يرتبط فقط بالعبادات والطاعات وكذا وحتى هذه الأمور تكون طاع حتى هذا العمل إذا احتسرته لله عز وجل يكون طاع عندما تخرج من بيتك فتجد حجرة يعني في الشارع فتحملها وتبعدها يعني طومتها يعني هذا عمل عمل صالح قد تكون أنت السبب في انقاذ ربما سيارة أو دراجة تقع ولا حادث بسبب تلك السيارة تلك السخاء أو تلك أو ذلك الحجم الموضوع في الشارع بمعنى أن الأعمال صالحة موجودة منذ أن يخرج الإنسان بيته وهو يعمل وجاء في الحديث أن رجلا أزال غصنا فاستغفر الله فغفر الله له حتى ننفن ديننا بأنه فقط يقتصر على الصروات وعلى كذا وأكذا وأننا نتقوقع في هذه الأمور كل عمل يخرم البلاد والعباد فهو عمل صالح كل عمل يحبه الله جل وعلا قد تقوم بعمل ولا لم يارك أحد سوى الله عز وجل. وربما ذلك العمل أنقذت به أواح بخلاف الذي يقوم بالعكس من مثل في الطائب أو يوم عوداً أو حجرا أو كذا أو كذا قد يكون يسمى في قتل أو وفي أو أو حتى نفهم العمل الصالح بشموليته لهذا قالوا العمل الذي يصلح به الدنيا ويصلح به الدين أو العمل الذي يصلح به الفرد ويصلح به المجتمع رب بكلمة طيبة تخرج من فمك تصلح بها العباد والبلاد كلمه طيبة لا تلقيها القيادات قد تلتقي بشخص مطرود كلمة طيبة ربما هذه الكلمة تغير حياة ذلك الشخص فتكون تلك الكلمة سبب لدخولك الجنة ولدخول الجنة بكلمة طيبة اذا هذا عمل صالح هذا كذلك يعتبر عمل صالح لأنك أنقذت به شخصا أو وجهت به جاباً أو بينت به أمان في الدين أو في الدنيا سواء في الدين أو في الدنيا ويا أنت تعرف ما يوجد في السوق فتأتي شخصاً فتنصحه السوق وضعيته وكذا وكذا فتكون أنت سب في ذلك الشخص لا في خسارته هو يبح في تجارتي وانت يبح في تجارتك مع الله عز وجل وهو يبح في تجارته مع ليباد وقلت انت السبب فما من فضل حازه ذلك الرجل الا ولك فيه نصيب هذا عمل صالح وكنت انت السبب لذلك الرجل ان يصل الى موصل اليه فنفع الله به وانتفعت انت معه حتى لا نضيق هذه الرموه أو هذا العمل الصالح. العمل الذي تصلح به الدنيا ويصلح به الدين أو العمل الذي يصلح به الفرد ويصلح به المجتمع أو العمل الذي تصلح بالحياة المادية والحياة الروحية هذا هو إسلامنا بهذه العظمة حتى لا نحجر واسعا لا تعتقد قد تدخل الجنة لا نتكلم عن العكام هذه الأمور من المعلومة من الدين للدورة ينبغي أن تصلم ينبغي أن تصوم ينبغي أن تحجي ينبغي أن, أن, أن, أن تكون نكالف ساعتك ينبغي أن تزكي لأن هذه الأمور من ناقشك هناك أمور أخرى أمور أخرى قد تصادفك في حياتك بمعنى ينبغي أن يكون عندك هم لهذه الحياة ولهذا المجتمع وليحيك وليبيادك ولكذا ولكذا أينما ظهر لك أن تصلح عليك أن تبادي بالاصلاح هذا عمل متعدي أن تقوم الليل قمته لنفسك أن تصوم الاثنين الخميس سنطر لنفسك لكن أن تنفع غيرك فهذا عمل متعدي يتعدى نفعو إلى الغير أما العبادات الأخرى وهي لابد منها قد تكون لكن لا نحرج نقول أنا أقوم الليل وأصمه هذا يكفي فما هو دورك داخل مجتمعك كيف ساهمت في إصلاحه كيف ساهمت في تنويته وتقدمه هكذا كان السلف عليه وعنون لا تعتقد أن المدينة المنوره كانت في زمن رسول الله عبارة عن خيام وعبالها كانت مدينة فيها حكم وفيها اقتصاد وفيها سوق وفيها بورصه كما يقال الآن بمجهود من؟ بمجهود استحابة لم يكن استحابة طيلة اليوم في المسجد مع رسول الله كانوا يتاجرون يبيعون ويشترون و وكان عمر يتناوب مع صديقه الله على مجلس العلم يدب هذا ليبيع ويشتري ويجلس الآخر ويحدثو بما حصل هكذا ينبغي أن كيف كانت المدينة في أوج اقتصادها وأسواقها في أوج إقتصاب وعبدالرحمن بن عوف لما انتحق بالمدينة وآخر وصل بينها وبين الأنصار قال له دلني على السوق خانه هناك سوق فباع واشتره وريب حمالا كثير وتزوج فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أطر ذلك الزواج عليه فقال لعلك تزوجت فقال نعم يا رسول الله بمعنى أن الصحابة لا نفهم بأن الصحابة بل قدموا الكثير بل إن الإسلام وصل إلى إسواق آسيا كان تجهون في أسواق آسيا ومن دخل في الإسلام في أسواق آسيا لم يدخل إلا بأخلاق المسلمين ومعاملتهم وهم تجار أصحاب تجار وأصحاب أخلاق يبيعون تجارتهم بأخلاق النبوة فاستطاعوا نشر الإسلام في آسيا يعني بعيز عن المدينة المنورة أو عن الدولة الإسلامية في المدينة المنورة حتى لا نفهم بأن المدينة المنورة فقط كانت عبارة عن كذا وكذا لا كانت دولة, دولة استطاعت أن تسيطر على الجزيرة العربية في كل المجالات هذا كله بماذا بكدي وجد الصحابة رضي الله عنهم ورسولنا صلى الله عليه وسلم اذا هذا هو الدين القوي، دين شمولي يشمل الدنيا والآخرة، والذي يتمنى الدين كمنهج هو اولى الناس في هذه الامور هو أول الناس في هذه الأمور، الناس بهذه, بهذه القضايا. لا يلقبك وأنت تعلم بأن زيارة المريض أمر مطلوب شرعا وربما تحفظ نصوص لزياره المريض وتسمع بان جارك مريض ولتقم بزيارته هذه قد يقول البعض بانها جزئيات بهذه الجزئيات كان المجتمع الاسلامي في المدينه متلاحما وكان وشكل قوة, قوه بهذه الامور التي نحن الان عندنا فيها علم لكن التطبيق اين هو هذا الذي نفتقعه أولى الناس بهذه الأمور من عندهم نصوص ويقرأ النصوص ويفهم هذه النصوص ويقرأ. بهذه الأمور سيتغير المجتمع كونوا على يقين بأن المجتمع سيتغير بأخلاقك ومعاملتك هذه الأمور التي جاء بها ديننا الحنيف والتي لها ارتباط بالإيمان حتى نفهم بأن ديننا دين شمولي هذا المنهج الإلهي كما وصفه الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فأرطيت لكم الإسلام دينا هذا المنهج الإلهي منهج شمولي فسره بعضهم بقوله تعالى وتعاون على البيع والتقوى ولا تعاون عليكم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب البيع هو صلاح الدنيا والتقوى هو صلاح الآخرة ولتم اقتراف المعصية والعدوان أن تعتدي على الآخر على حقوقهم المادية وحقوقهم الأدبية فهذه آية من جوانب القرآن الكريم وتعاون على البذل والتقوى ولا تعاون على اليتم والعدوان وكلمة الإيمان والعمل الصالح كما قلنا وردت في القرآن أكثر من سبعين مرة هذه يجل على أهمية هذا الأمر حتى لا نفهم بأن الإيمان لا علاقة له بالعمل لا إذا أردت أن تزن عملك فمن خلال إيمانك الإيمان هو المحاجد إذا بقى هذه القضية من الآن إذا كان عملك ضعيفا فقوي إيمانك وكيف يتم تقوية الإيمان بكثرة الطاعات لأن الإيمان يزاد بماذا؟ بالطاعة وينقص بماذا؟ بالمعاصي الإيمان يزداد بالطاعة يعني الطاعة تل والطاعة تل والطاعة يشحن القلب بالإيمان فلا يبقى للمعصية فيه مكان وهذه الطاعات هي التي تدفعك للعمل هذه الطاعات التي تقوي الإيمان يدفعك الإيمان للعمل وهذا جاء أرجل إلى الحسن البصير فقال لا أستطيع قيام الليل قالك ببلدك خطاياك إذا كنت لا تستطيع أن تصوم وأن تقوم وان تتصدق وأن تساعد لخدمة الخلق فاعلم أن عندك خلل في المحرك الذي هو القلب ليس فيه طاقة إيمانية كاملة تجعلك تتحرك لتنفع, لتنفع غياءك إذا دور العمل في حياة المؤمن هو انطلاق اختياري نحوه وليس المؤمن يساق إلى العمل كما تساق القطعان إلى أعمالها لا يساق إلى أعماله بقوة قاهرة ولا بضغط خارجي يعني لو جاء شخص وقالك ينبغي إن, أن تفعل كذا وكذا لا يمكن أن تفعل إلا إذا كان الإيمان من وراء هذا الفعل السحابه ما الذي كان يدفعهم ان يقوم باعمال يقوم باعمال كثيره اه سلطه رسول الله ام ضغط رسول الله ام قوه رسول الله لا ابدا وان استقر الايمان في قلوبهم وخالطت بشاشته قلوبهم فانتقلوا الى العمل فانتقلوا إلى العمل والى التضحيه والى المواقف في الحقيقه لو وضع الأمة وموقف الأمة كلها في كفة ووضع موقف واحد موقف أبي بكر أو عمر أو عثمان أو عبد الله أو بن من او وغير من الصحابة في كفه لا رجحت هذه المواقف من الذي حرك هؤلاء وبالأنسك كانوا في جهيده لا يعرفون إلا القناح وإلا القتال وإلا حروب دامية فتغير حالهم وصاروا فرصانا بالنهار ورغانا بالليل كل هذا يسير بماذا؟ بسبب قوة الإيمان التي خالطت القلوب ان المؤمن يتحرك نحو العمل الصالح بدافع ذاتي نابع من الايمان إيمانك هو الذي يحركك هو الذي يجعلك تتحرك ومن ما في قلبك من إيمان، من ما تكون هذه الحركة إذا لاحظت نسبة الحركة ضعيفة فقوي إيمانك المعرفه العمل لا يمكن أن يكون العمل هو المعرفه ضعيف المعرفه هو هو المحرك <تصفيق> ابحث عن وسائل المعرفه في وكلما وكلما الإيمان هو وكل العمل العمل المعرفه هو في خدمة هذا الدين لا تصلح الدنيا إلا بالإيمان ولا تتحقق السعادة إلا بالإيمان عندما يطمئن قلبك بالإيمان تعيش جنتك في دنياك ويقول الشيخ الإسلام التامية من لم يعيش جنة الدنيا لم يعيش جنة الآخرة عندما يمتلئ قلبك إيمانا تشعر أنك في الجنة وأنت في الدنيا في جنة الدنيا وتشعر بانك قريب كل القرب من الله عز وجل فلا بد ان تقوم بشحن هذا القلب ايمانا بكثره الاعمال وبكثره الطاعات فما من عمل الماد خالطه الايمان الا كان متقنا كان في اتقان الان للاسف الشديد سلع المسلمين وبضائع المسلمين توصف بانها مغشوشه وبان الاسواق العالميه لا تعتمدها ولا تتعامل معها فلماذا يغش المسلم في بيعه ويغش في منتوجه لماذا لا؟ لان الايمان الذي سيمنعه من هذا غير موجود تمرأة تخلط الحليب بالماء في زمن عمر، فقالت لابنتها يا بنيتي قومي فامزقي أي اخلطي اللبن بالماء فتقول البنت يا عمار ألم تعلم بأن عمار نهى عن هذا الامر فقالت لها أين نحن وعمار وعمار يستمعي أن عمر كان لا ينام ليلا بل يقوف على الطول يسمع فقالت لها ماءة إن كان عمر لا يرانا فإن الله يرانا انظر إلى الفرق بين الأم وبين البنت، ما كنت لأطرعه في الملأ واعصيه في الخلاة فزوج عمر هذه البنت من احل ابنائه انظر الى ثمره الايمان فولدت هذه الغائه اولاد منهم بنت هذه البنت ولدت عمر بن عبد العزيز الخليفه الخامس رضي الله عنه قال انظر الى قوه الايمان ماذا تفعل وماذا تنتج وماذا تراتب الايمان الذي يخالط القلب يكون صاحبه مخلصا ويكون أمينا ويكون وفيا وتكفين آية في كتاب الله وبها نختم إن شاء الله وتلك الجنة التي أريدتمها مما كنت تعمل فالجنة لا يمكن أن يرثها أي مؤمن إلا بالعمل والعمل مرتبط بالإيمان نسال الله جل في علاه ان يقوي ايماننا اللهم ان نسالك ان تقوي ايماننا وان توفقنا لفعل الطاعات اللهم وفقنا لفعل الطاعات ولعمل الخيرات اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى الهه انك حميد وبارك محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وآل الهه إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن استغفرك وأتوب ذيك وتقبل الله منكم وكتب الله هذه الدقائق في ميزان حسناتكم وشكر الله سعيكم ويكفينا وإياكم أن تحفنا الملائكة بأجنحتها في هذا المجلس الطيب وشكر الله للأخوة القائمين على هذه الجميع وجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله انخوضوا يا كل واحد شوية ومش ما والد ساعمرها أخر شعرها الجمعية ومتعتها واحد واحد